العربيه وما تكون بهزر معاه ولا في ستنك وحش يبقى ده ده ده غلط ازاي تيجي الزبوش وحش يا محمود يعني ده انت ترد انا لو هناخد على كل كلمة, إز... كلمه يبقى مش هنقف بقى لا ما طالع انا اصلا مش كل كلمه ده حبيب ده يعني ايه البهدله انا بهدله انا كده عشان البهدله ان انا غرزتها كده في الفرح وساعه الاسوره هو ده البهدله اللي عملتها لها انا لما جينا يوم الجمعه ولقيت هي الوحيدة اللي هتقعد في البيت قلت سري لا ابويا بيحب حد يتعمل له أكل على طول ويحب كده قلت له خد يا لما لا لا منها بعد بشهر السلي لا مش ليه ما عملتش انا ما خليتش انا ليه بتتكتبني في, في الكلام ده المطالبات ولو كانت اكل مش هعمل اكل يا ابو ما عدتها تاني أنا بقولها من باد هو سليم ان والدي قاعد لوحدي عليا يا هي بتنزل وتطلع عليا واحد غريب بيطلع ان هو ينزل عليا بطه ايه اللي انا بطلعها بتنزل بطلع على شيبسي البط وبجيبه في ايدي وانا جاي وكذلك كذا انا ما بحاولش حاجة على فين لا ما بتبيش جمل يا حاجة ده انا بنضف لهم يا حاجه محمد يا محمد اما جد اما جاي ثلاث يوم قال لي زميلي جاية وبقول لي اميرة قشار المال جاو اعمليها السيد عامو حسن زعلان ان الضابط محمد ليجي تجيه وتقدم له عصير من اللي هو البيت اللي هو ده. زعلان يقول لك لأ إحنا بط كرم بنحب الفاكهة ونحب العصير العادي والحاجات فولت لها يا أمير تعال معلم بتأشير البنج يا بنتي وعبالي أما جيت لها زعلان وبيقول زماي لما يجوا ما يشربوش ألا الحاجات البسيطة دي قلت لقيا يا بنت أنا جاي الواحد ده عمك عم حسن أجي كلام كده هوت يعني يعني مش قدي كده وكان جاي ياخد حاجة والأخر أنا طلعت كاسات كسات وحضت لما أنا قال عندنا كده أنا جيت عم محسن قال لي أمي بتقدم أحلى حاجة <تصفيق> مش مش مش مش عايز تواجه الكلام ده مش عايز مش انا لو ابني غلطان انا هعرف اقدمه انا مش عايز تيجي انا وابني انا موجود مش, مش تواجه ده بالمشاكل يوم ما حصل يوم السبت انا رحت الشغل وجيت وبعد كده هتنام لأ انا التلفزيون دخلت لوحدها قالت لي لي بقولها لي يا بنتي قلت لا انت راجع اللي كنت معاه واحدة ما في الشغل انا اقلت تاني فما انا بضحك زي ما انت تحس كده م. لا انت في عينك لمعه يا بنتي ايه استحتي اجرب منها حاجه مشوحه ببص انت جابت ازازه ريحة وبتخبط بيها على دماغي اه طب يا بنتي تعالي ننام كل ما انت مش نايم معايا اخدت بعضي ودخلت اوضته لقيتها بقى بيعمهه بتشوح وبتعمل قلت لها ده انا بخاف على نفسي رجعت دخلت اوضتها اتفرج على نفسي ثاني